Selamun hiye hatte mazla'i l-facir. Elbette biz onu, yani Kur'an'ını Kadir keceside düşürdük. Kadir kecesi kandağner seykenini senge kim bildirur? Kadir kecesi min aydan yakşiraktır. Unde farişteler var ruh, Rabbulari izni ile berçe işler bile düşürrer. Uta, tangece salam, tinçlik bulup durur. degan. Soray sure kelimani nomi ham birinchi oyatdagi qadr kalimasidan olingan. To'g'rirog'i Laylatul Qadrdan olingan. Bu muborak kecha ikki xil ma'noda qadr deb ataladi. Birincisi qadr, ya'ni qadri uruq, ikkinchisi qadar, ya'ni bandalarning qadrini belgilashdir. Chunki Laylatul Qadr kechasi qadri urug' kechadir. Laylatul Qadr kechasida bandalarni bir yillik qadarlari taqdirlari berginayladi va sui sure karrima boshidan oxirigacha muborak Laylatul Qadr kechasiga ge bag’ishhlangan dur. Chunki huddi shu kechada Qur’oni karim nozir etila boshlagan. Bu bayram qarbni poqlash jdonni sayqlash imkoni bor. Allahga yaqinlik hasir qrish uchun ham bu keçeda bedar bo’lib o qulangasidan ibadat qilinadi. Qadr suresida Allah tala musulmanlarga o’z bergan o’kan nemad Uularni zullmatdan nurga olib chiqan Qur’ani karrimni nazir qilganini eslatishi beciz emas Bismillahirromanirrahim Elta biz u qu’anni qadr keəsida tuürdük. Bu ayati karrimə zekir qinrinayatgan Qur’ani karrimning tushirilishi lawulu mahfuzdan bu dunya osmoniga tuhirillishidir. Bu mana evni Ababbaz Rayallahu anhudan rivat qiringan. Ana o’sha hadisa laylatini qadr kechasida soun bo’organini ushbu oyati karrimə oçıq oydın aytib turibdi. Qur’-ani karrim, Bu dunyo osmonidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bo'lib-bo'lib 23 yil davomida tushirilgan. Demak, bu oyat karimaning ma'nosi biz Qur'onni lahul mahfuzdan bu dunyo osmoniga Laylatul Qadr kechasida tushirdik degani bo'ladi. Laylatul Qadr qanday narsa ekanini senga kim bildirdi? Ya'ni uning haqiqatini fazlini to'la tushunishin qiyinsing uchun unu ozimiz aytib beramez Laylatini qadr ming aydan yaxshi raqdir Çünkü bir keceda qur'an nozl borgan va bu kechadagi ibadatning fazli ming oylik ibadatdan afsal şu ayet tafsirrida Allahma ibni kasir jumradan quyyidagilarni yozgarlar Bir kişi sirah olib Min Ay Allohning yo'lida jihod qilgani rivoyat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va musulmonlar bundan ajablandilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z ummatlariga ham shundoq bo'lishini arzu qilib, "Ey Rabbim, mening ummatimni ummatlar ichida umri qisqa, amali oz qilding", dedilar. Laylatul Qadr senga va ummatinga o'sha odam jihat qilgan ming oydan yaxshiroqdir dedi Allah taolo. Laylatul Qadrning yana bir fazilati quyidagi oyatda bayan qilinadi. Unda farishtalar va ruh robblari izni bilan barcha ishlar uchun tushadir. Bu oyatdagi ruhdan murod Jibroil alayhissalomdir. Laylatul Qadr kechasida Jibroil alayhissalom boshchiligida farishtalar Allah dağla keəasi iləcə taqdir qqigan işlər ilə tuşədiər. Bu ham laətilqaadr keçəsining şərafəə aşıdi. Laətil qadrının üçünci faziləti quydəgi ayatiəribədə bayan qilinadi. U ta tan atkuncə saram bo’lub turadur. Yani laətil qadr keçəsi tan atkuncha saram tinchlik amonlik keçəsidir. Unda faresttəlarr muamular salonm beradilarr. Unda Allah tavlo insanlarga faqat tinchlik amanlikni taqdir qiladi. Muhammad Shallllallah Aleyhi Va sellllam Kim kelayətil qadr keəsini mam bilen va sabab umid deda bedar otkasa u ilbarcha gunahlari kechladi Bu keəni bedar otqazish, Nam ozuqish doa qilish, استغفر عيتش وقرآن قراءة بلان بلده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الخمسة أبو هريرة رضي الله عنه ده الرواية قرنة ده. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim Laylatul Qadrni iymon va ixlosidan qoyim bo'lib o'tkizsa, uning o'tgan gunohlari mag'firat qilinur, dedilar. Besh oraladi rivoyat qilgan. Kechani qoyim bo'lib o'tkazishdagi qoyim lafzı lug'atda tik turish ma'nosini bildiradi. Istinohda esa kechani ibodat ila uxlabamay o'tkazishga aytinadi. Laya qadrini bedar o'tqazish qandaq bo'ladi digan savarga ulamalarimiz batafsir javob berganlar. Avvala bu kechanni qoim bo'lib o'tkazish uchun o’sha şey kecha xufdan va bombot namazlarini jamoat bilan oqiqish kerak. Chki hadida kim xufani jamoat bilan oqisa kechanning yarimini bedar o’tkazgan bo'ladi degan Boqa bir hadida esa Kim bandat namozini jamoat bilan oqisa, kechaning yarimini bedor o'tkazgan bo'ladi deilgan. Qalavasak kechaning qorlangan qismida nafil namoz o'qib, Qur'on tiraovat qilib, zikr va duolar qilib chiqish kerak. Ana shunda kechani bedor o'tkazilgan bo'ladi va hadisda Laylatul Qadrni iymon va ixlos bilan qoyim bo'lib o'tkazganlarga qilingan va'da o'tgan gunohlarni mag'firat borusiga عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغ من العمل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر Ravahur imamu malikun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rüayet kılinedi. Uzatka uzlariden aldangi adamlarının umurları kürsatildi. Ya ki çünkü okşeş oh Allah haklaga narsalarna. Bes uzat huddu ummetlerinin umurlarını kıska, başkalar umurları uzullagi ile yetken amelleri yitağarmaydı gandip bilganga okşadilar. Şunde, Allah uzatka laylatil qadr nün min aydan yaxşi qilib birde. İmam Malik rivayet qilgan. Avval utkan ummatlarının umurları uzun borganı uçun, amel-i salliqni kub qilip, kubub savab alişkan yaxşar borganlar. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilgenleriden keyin, uzatka uz ummatlarının umuru qıska körünüp gitgen. uzun umrli ummatlarga havas qilgandek bo'lganlar. O'z ummatlarining umri ham uzun bo'lganida ular ham ko'p yaxshi amal qilib, ko'p savodlarga erishishlarini arzu qilganlar. Ana allah Alloh taol o'zot sallallohu alayhi va sallamga Laylatul Qodrni bergan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam va o'zotning ummatlariga berilgan Laylatul Qodr kechasi Avvarga ummatlarning ming oyidan ko’ra yaxshi qilib berilgan. Yani Ummati mu Muhammaddiiya bir gina laylatini qadr ketasida ibadat qirish bilan boshqa ummatlarning ming oyi qirgan ibadati savobidan ko’proq saob orish imkoniga ega bo’ldilar. Ulama olarimiz Ummati muhamyga laylatin qadrini berilishi va qadr surasiing nozir bo’lishiga oid bir qancha rivoyatlarni keltirganlar. Biz ham o'shalaridan ba'zilarini eslab o'tsak, faydadan xoli bo'lmas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kuni sahobai kiromlarga quyidagi riwayatni aytib beribdilar. Alloh taol o'tgan podshohlardan biriga 1000 ta o'g'il bergan ekan. U o'z o'g'illaridan birini jihodga tayyorlab va jangga yuborar edi. og’l chiqib bir ay jihat qirib shahid bo’lar edis'ngra padisha boshqa ogrlini jihatga yuborar edi U ham chiqib bir ay jihat qirgandan so’ng shahid bo’lar edi Shunday qirib hammmalara shahid bo’libdi Pajahning ozi esa ta’at ibadatta bardavam bo’lib Allahga ham aytib shukur qilar ekan U katta daskar toppla o’zi boshliq bo’rib jihatga chiqibdi va nahoyat o'zi ham shahid bo'libdi. Payg'ambar sallallohu aleyhi va sallamdan bu qissani eshitgan sahabalar hali qirolchaga havas qilibdilar. O'shanga o'xshash urug' ishlarini qilishni xohlabdilar. Shunda Allah taolaga ularga ming aydan yaxshi qilib Laylatul Qodirdan berdi. Ibn Abi Hatim qilgan riwayatda quyidagilar aytiladi. Nabiy sallallohu aleyhi va sallam bir kuni Bani İsrail payg'ambarlaridan to'rttasini Ayyub, Zakariya, Huzayqal va Yusay ibn Nun alayhisalomlardan eslatdilar. Ular Allohga 80 yil ibodat qilganlar. Bir ko'z ochib yumguncha ham osil bo'lmaganlar. Payg'ambar sado Alloh alayhi vasallamning sahabalari bundan g'oyat ajablandilar. Shunda o'z zotning huzuriga Jabroyil keldi va Ummating sundan ajablandimi? Allah taolo sizlarga undan ko'ra yaxshisini nazir qildi, dedi. Va o'zotga Inna anzalnahu fi laylatil qadr tilovat qilib berdi. Cho'g'ri bu sening ummating ajablangan narsadan afzaldir dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam va o'zot bilan birga bo'lgan odamlar ham masrur bo'ldilar. Imom Ibn Haqqi va Ibn Abi Hatimlar qilgan rivoyatda quyidagilar aytiladi. Nabi sallallohu alayhi va sallam Bani Isroildan bir kishini zikr qildilar. Bu adam Allohning yo'lida ming ay so'roq ko'targan ekan. Musulmonlar bundan ajablandilar. Shunda Alloh Laylatul Qodirni nazir ko'ldi. U ming oydan yaxshidir. Bu ularning nomlari qisqa bo'lgan dia evaziga dar. Бас, шу билан олдингиларга yetib oluvlar va ta'xir ulardan o'zib ham ketdilar. Demak, Laylatul Qadr hikoyasini topishga jiddiyat ila harakat qilmoqimiz lozim. Xo'sh, u kecha qaysi kecha? U Ramazonning oxiriga 10 kechasidadir. Anha Aishat roziyallohu anha qarat كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزله وأحيى ليله وإيقظ أهله رواه الخمسة ولفظ الترمذي كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها أعيش رضي الله عن هذا الرواية قرنة نبي صلى الله عليه وسلم Qachon oxirgi onlik lik kelsa, mahkam bog'lab, kechani tiriltirar va ahlilarini uyg'otar edilar, beshavlari rivoyat qilgan. Tirmiziyning ravzida oxirgi 10likda undan boshqada qilmagan ijtihodni qilar edilar deilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Ramazonning oxirgi 10 kechasida belni mahkam bog'lab Tunnu bidar utkazişleri, ahli ayallarını hem uygatib, ibadetke çarlılaşları, uşa keçelerinin fazli uluğulu giden, uların içi de leylatul qadr barligidendir. Biz hem, o sevukli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden urmak alıp, mazgur keçelerde aslaidul bolub, bidarlik bulan ibadet krişimiz, ahli ayallar ve etbaalarımızda Ramazonning oxirgi on kechasi ibodatiga chorlab, ularni ham xayr va baraka va savobdan da'vat qilishimiz kerak. Wa anha qalat: Kana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yuj'uru fil asri al-oakhir min Ramazon va yaqulu: Taharraw lailata qodr fil asri al-oakhir min Ramazana. Rawahu Sayxoni va Yada o shaksidan riwayat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallam Ramazonning oxirgi 10 kunida i'tikof o'tirar edilar va Laylatun Qadr Ramazonning oxirgi 10 kunligidan izlanglar der edilar. Ikki shayx va Tirmizi riwayat qilgan. Payg'ambar alayhisolamning mazkur 10 kunlikda i'tikof o'tirishlari ularda Laylatun Qadr borligi uchundir. Çünki on keçayı kündüz üzlüksüz masjidde ehtikab oturgan Adem, Laylatin qadrini tapışı mukarver. Şunun üçün hem, Hazırda ehl-i salih kişiler, Daima Ramazan-ı şerifinin ahirgu on kulli gide ehtikab oturışka hərəkət qiladilər. İmkanı var hər bir kişi bu işini xilsa, Cüda hem yaxşar. Ve qal ibn-i Umar radiyallahu anhu, إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع العواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع العواخر فمن كان متحذيها فليتحرها في السبع العواخر رواه الخمسة illa Tirmiziy Ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat avval o'rganib o'tgan edik mana endi sahobai kiromlarning tushlari Laylatul Qadr kechasini aniqlashga yardan bermoqda shu tufayli 10 um kechadan 7 kechaga qisqartirib osha 7 şey kechadan Laylatul Qadrni izlashga targhib عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القذر في البتر من العشر الأواخر من رمضان رواه الشيخان والترمذي عائشة رضي الله عن هذا, الله عن هذا الروايات قرنذا رسول الله صلى الله عليه وسلم Lailatul Qadrını Ramazonning oxirgi 10 kechasining toq kechalari da de izlanglar dedilar. Ikki sayh va Tirmizi rivoyat qilgan. Ushbu hadis sharifga binaʼan Lailatul Qadrni topish uchun Ramazon sharifni 21-chi, 23-chi, 23. 25-chi, 27 va 29-chi kechalarda izlash kerak boladi. Yani Abu Ibn Abbas anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارتمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى رواه الثلاثة ابن عباس رضي الله عنه دن رواية قرنة نبي صلى الله عليه وسلم Laylatul Qodirni Ramazonning oxiriga 10 kechasidan izlanglar. 9 kecha qolganda, 7 kecha qolganda, 5 kecha qolganda dedilar. Bularni rivoyat qilgan. Ushbu rivoyatga binaʼan Laylatul Qodirni bizlar maʼlum 21. 23 25-chi kechalarda izlash kerak boʻladi. عن عبي سعيد رضي الله أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكب العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير قال فأخذ الحصير بيده فنحاه في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في عشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وإني أريتها ليلة بثر وأني أسجد سبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة الإحدى وعشرين لصلاة الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهم الطين والماء وإذن هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر رواه الخمسة إلا الترمذية وفي رواية أريد ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني سبحها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين أبو سعيد رضي الله عنه دان رواية كلماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم Ramazonning avvalgi 10 kunlikda e'tikof o'tirdilar. So'ngra o'rta 10 kunlikda eshigi bo'yiridan bo'rgan kichik qubba ichida e'tikof o'tirdilar. Keyin bo'yirani qo'llari bilan olib, qubbani bir tomonga surdilar da, boshlarini chiqarib odamlarga gapirdilar. Ular o'z zotga yaqinlashdilar. Shunda o'z zot: "Men ushbu kechani izlab avvalgi 10 kunlikda e'tikof o'tirdim." sonrara orta 10 kunlükda ertikab oturdim Keyin tush ko’ruldim menga u kecha oxirgi 10kullükdadır deydi. Bas sizdan kim ertikab otirmoqchi bo’lsa otursun dediler. Shuunda odamlar uzat bilan ertikab o’turdi Uzod menga tushimda uning toq kecha ekani va oning tongida loy va suvgasajda qilishim ko’rsatildi dediler. Bas 21-chi kecha tongi otib, bondod namozi borganida osmondan yog' 'yog'r yog'di. Masjidga chakka o'tdi. Loy va suvni ko'rdim. Bas o'z zot masjiddan peshonalari va burunlarining uchib loy va suv bo'lgan hollarida chiqtilar. Qarasam, u oxirgi 10 kunlikdan 21-chi kecha ekan. Bisha ulardan faqat Tirmizi rivoyat qilmagan. Boshqa bir rivoyatda Menga aylaatiqaadr ko’r sattildi Sori esimdan çıkarildi Menimcha uning tongida loi va suvgasajda qilssam kerak dedilar 23 kechada yom' yodi Odatda bayrimiz sallallahu Aleyhi Wasallam masdni bir burchagida bo'yralarini tikidab bir kishilik qubba yasab olib ettib o’tirlarlar Jamaat namazu vaqtib bo’lganda chiqib namozga o'tganlar va yana qubbaga kirib ibodatda davom etganlar. Ushbu rivoyatda kelishicha bir yili Ramazonning 1-va 2-o'n kunliklarida kichik qubba ichida etiqof o'tirganlar. 3-oxirgi o'n kunlik kelganda esa qubbani bo'yiradan bo'lgan eshigini ochib, boshlarini tashqariga chiqarganlar. Masjidda o'tirgan kishilar bu horni ko'rib, u zot sallallohu alayhi va sallamga yaqin kelganlar. unda payygamberimiz Sallallah haleyhi Va Sanlllam laylatli qadrini izdab Ramazanning avvariiga va artı 10kulliklarda etib o’tirganlari amma tushlarida u kecha oxhurga 10kullükda kanani, o’sha şey kechanning alamamati laraoq uzat tangda loy va suvga sayajda qirishlari ko’ringanligini so’zladilar. Sora odamlar ham ehtikab otirishga tarrgq’ib qildiar. Bir kuni tangda yang’ur yodı. Masjid an-Nabaviyning taomagiga xurmo achlari yopilgan edi xolos. Yaqon namg'irning ko'p qismi masjidni yeliga tushar edi. Mo'zot namoz o'qirganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak beshanalari va burunlari uchga loy va suv tegdi. Kishilar Darhon Laylatul Qadr alomatini esnadilar. Qarasiz, Lailama 1-kecha ekan. Bu haldan voqif olgan ulamolarimiz Laylatul Qadr bir yil o'tgan edi. Bir yer bu kechada bo'lib, to'chib yuradi degan fikrni aytganlar. Shuning uchun u kechani topmoqchi bo'lgan kishi Ramazon oyining hamma kechalarini ibodat ila o'tkazsa, shubhasiz uni topgan bo'ladi. Zot andaylatli Qodirni ma'lum bir kechaga tayin qilmaslikdan murod ham, kishilar bir keshaga e'timoq qilib qolmasdan, Ramazon sharofni barchagachalarida ibodat qilib, ko'proq ajr sohibiga erishsinlar deyslikdir. ليلة القدر كتس يقرم يتنجداء كان مشهور عن زر بن حبيش رضي الله عنه قال سألت أبي بن كعب فقلت إن أخاك بن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد أن لا يتكد الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخري وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثلي أنها ليلة سبع وعشرين فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنظر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاء لها رواه الخمسة إلا المخارية ولفظ أبي داود ما الآية قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطستي ليس لها شعاء حتى ترتفع ذر بن حبيش رضي الله أنه رواية قرنه ابي بن كعب برادرين ابن مسعود كم يلن بيدار اتكسى ليلة القادر نتفاد ديدما يفسر دم هنا الله رحمك السن قدم للسيان بقرمصن دي محشبه الجندر هس ده و بتحقيق su köçenin ramamazanda ekanini Oırrı on kullükte ekanini ve 27ci keçede ekanini birgan dedi. Sonra inşa Allah demasdan qaasan içinp u 27ci keçe ekanini ayıttti. Bunu nimaga asosları ey eey abuumuzir dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi vealdan bizga xabar bergan alamamat asosida. Osha kun quyosh yoqdi sochmay chiqadir dedi. Be savdoradan faqat Buxoro rivoyat qilmagan. Abu Dovudning lafzida aroamati nima dedim? Osha kechaning tongida quyosh tog'oraga o'xshab yoqdi sochmay dedi deydigan. Odatda qasam ichganda insha Allohni qo'yishib qo'yish orqali bir azingildik yaratish. Mabodo davno tori bo'lib qalsa gunohkor bo'lmaslikni ko'zlatib turadi. Ubay ibn Ka'm roziyallohu anhu ning Laylatun-Qodr kechasi Ramazonning 27-chi kechasida ekaniga inshaalloh'ni qo'shmay qasam ichlari esa bunga qattiq jazimlari borligi, masalani aniq bilishlariga danolat qiladi. Abu Muzir, Ubay ibn Ka'm roziyallohu anhu su sablandi. Ushbu hadisdan or degan faydalar. 1ci Abdullah ibni Masud odamlarga laylatliqarni y davomida izlashish kerak deb ayishlari. Uşbu fikrni boshqa kishilar ham aytgandilar. Ikkinci Bu fikrni aytishdan maqsad kihinr malum bir kecha keçe, yoki kechalarga etimat qilib o'shalarni gina birdor o'tqazıb Erning başqa kechalarini ibodatsiz, beparvog' bo'lib o'tkazmasin deganlari. 3-uchinchi. Ubayy ibn Kavr, anhu Laylatul Qadr Ramazonush-Sharifning 27-chi kechasi ekaniga jazm qilganlar. Butun islom ummati ichida ham ushbu fikir mashhur. Bu faslning nomi ham shunga dalolat qilmoqda. 4-to'rtinchi. O'zi aniq bo'lib jazam qilgan narsaga inshaalloh demay qasam itsa ham bo'la olishi. 5-chi. sallallahu aleyhi alayhi va sallamning Laylatul Qadrning alomatlari borligi haqida haber berganlari. 6-chi. Laylatul Qadr bo'ladigan kechaning tongida quyosh tavolaga o'xshab atrofga yog'ni sochmay chiqishi. Chunki o'sha paytda farishtalar ko'plab chiqib tushib turganlari uchun Quyaşnın yaduunu toqyar ekanler demek Ramazanı şərfning berce kecelerde bidar bo'lu ibaət qilishka uruniç birəbergga yi yci kecega a Allahahaada etibar beriş kerak Almaytbə bi Sufiana rayallahu anhu nin nabiyyi sallallah aleyhi ve serəme qal Layla tuluqadırı Laylatul tusbin ve şirin Ravahu Abu dada. Wa Ahmado Muawiya ibn Abu Sufyan radhiyallahu anhu dan riwayat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallam Laylatul Qadr jigrim yettinchi kechada dur dedilar. Abu Davud va Ahmad riwayat qilgan. Ramazon sharifning 27-chi kechasida bedor bo'lib, ahli ayoni ham, yori do'stlarini ham ibodatga chaqirib turish lozim. Alloh taologa Uşe ki ming barakatinden min aylik ibadetini acri saabdan göre yakshiraq acri saabberilişiden umudvar borub barış gerek Uşe ki senin va ondegi bedarlik ibadet, namaz teravat-ı kuran hem iltica, tezarru dualar fazladan utgan günahlarını keçirishiden umudvar borub barış gerek Bu iş ne bir şahs her bir aile her bir cemaah Har bir qavm yaxshilab yo'lga qo'yish kerak. Zotdan ba'zi bir hollarda Laylatun Qadr kechasini bedar o'tkazishga urinishlar yo'q ham emas. Ammo o'sha urinishlarda taom, sharob, beqotg'ap so'zlar g'oliblik darajasiga ko'tarilib qolmasligini bil kerak. Laylatul Qadr kechasida namozlarni albatta jamoat bilan o'qib, qolgan vaqtda nafil namaz o'qish, Qur'on tilovat qilish zikr do'o qilish, diniy ilim o'rganish bilan mashg'ul bo'lmoq kerak. Roza tutish band qilingan kunlar, eid va tashriq kunlari. Eid kunlaridan murod Ramazon hayiti va Qurban hayiti kunlaridir. Tasrif turlari esa qurban hayitidan keyingi 3 kun. Chunki o'sha kunlari hojilar Mina'da turib, qurbonliklari so'yilgandan keyin doshni quyoshga qo'yib quritish bilan mashg'ul o'tirvalilar o'tirvalilar ozgina bismillahirrohmanirrohim alhamdulilloh Alhamdulillahillazi farada alayna siyom shahri Ramazon. Wassolatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad allazi sanna lana qiyam shahri Ramazon. Siz biz bandalariga Ramazon rozasini farz qilgan Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin. Biz ümmetlerige Ramazan tünlerine Bidar utkazicine sünnet qilgan nebiyyemmiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge salavat salamlarimiz bulsun. Amma ba'd Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Muhterem cemaat Allah haks bahanehu ve tealani bir bulmuş Ushbu muborak masjidga muborak kechada xush kelibsiz. Allah haq Subhanahu va taolo yil bo'yi mo'min musulmonlar intiqib kutadigan, orzu qilib, sog'inib kutadigan kechaga xush kelibsiz. Hadis shariflarida marhamat qilinganidek, Nabiyimiz sallallahu alayhi va sallam Qadr kechasini oxirgi 10 kunlik toq kechalaridan izlanglar deganlar. Va boshqa hadislarga tayanib ulamolarimiz aynan 27-chi kechani Qadr bo'lish ehtimoli ko'proq ekanligini ham alohida ta'kidlashgan. Albatta umid bizdan Allohdan umid qilamiz. Allah taala varcalarımız qrga nasibimizni qoşsin kechamizi qadr bo'lishini nasib qilsin Bu keanı qadrli bo'lishligiga sabab aynen qadr kechasida Allah hathu taala qu keramni nozl qilgan Allah'ını fazli inoyaati bilan mana bugün Allah dau kalami qu''anı karimni xatim qilib mana şu ohhirrgi hatmonmız ham mana şu qadr kechasisi bo'p turupti Allah subhanahu bahhu vataala sizu bizga dualarımız ijobat bo'ladigan koplap vasiyelalar inçeallah uzi hozirlab berib turupti qadr kechasi bir tamandan ikinci tamanan Allahnikalaı önemli xotim qilingan kecha barchalarimizga ma'lum xotim Qur'ondan keyingi duo albatta ijobat bo'ladi inshaalloh Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam ud'ulloha va antum muqinuna bil ijoba Alloh taologa aniq ijobat qilishini e'tiqod qilgan holda ishongan holda duo qilinglar deb nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Biz necha ikjobat bo'lishiga ishonmaymiz. Holbuki Allah taolo o'zi payg'ambar alayhi salatu vasallamni tillaridan va'da qilib turibdi. Hatmi Qur'ondan keyingi duoni ijobat bo'lishini. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam hatmi Qur'on paytida minglagan farishtalar hozir bo'lib duo'ga xoshilib, amin deb turishini ham Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam xabarini berganlar. Ana shunday, Alloh taoloni ustimizga rahmati, sakinati yog'iladigan bir damda biz ko'rmasak-da, bilmasak-da ustimizda, yon atrofimizda, oldimizda farishtalar siz bilan bizga ibodatda sherik bo'lib duoda sherik bo'lib duolarimizga amin deb turishlari bu nabiyimiz sollallohu alayhi va sallamni bashoratlar azizlar. Alloh taolo barchalarimizga bu kechani muborak qilsin. Laylatul Qodr khoyrum min alfi shahr. Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir deydi de Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun tushunchamizni to'g'rilab olaylik azizlar. Ba'zi birlar kim qadr kechasini topsa, ming oy, bu degani 83 yildan ko'proq davrda Allohga ibodat qilganni savobini olar ekan, deyshad. Bundoq emas. Undan da yaxshiroq bo'lgan ajr-savoblarni olamiz inshaalloh. Çünkü Allah o'zi خيرون من الف شهر deptirubti. Min aydan yakshiraq deptirubti Allah Haqq Subhanahu. Varin, min ay 83 yildir. Lekikin Allah bizge 83 yildir vadaqil meyapti. 83 yildan ziyadesini vadaqil yapti. Belki o 2 min aydir. Belki 10 min aydir. Bu Allah'ını fazlige havale. bizni tushunchamizga aqlimizga shunnarli bo’lishligi uchun Allah hars bahanihu va taloming oy dedi Belki bu Allahnun azda undan da ziyoda undan da afzal avz va bu nemat faqat gina sizu biz ummatga berilgan Odam aley hisssalamdan İsa aley hissallam geçe bo'lgan Nechta işte payg’am paygambar o’tgan bo’lsa birortalarga birortalarini ummatlarga berillmagan. Aynan Allahning habibi Muhammad Sallallahu aleyhi Wasallamga va u zatni ummatlarga berilgan kecha azlar. Ana shunday Allahni nazda qadr uluq bo’lgan kecha insha Allah keçe. bu kecha. Shuning uchun nalar Qadr kechani qadrga yetaylik. Bu Qadr kechani kutib oldi degani, bu Qadr kechasida uxlamasdan o'tkazsa bo'ldi degan de emas. Qo'ldan kelganicha to'atda, ibodatda, ana shunaqangi Alloh rozi bo'ladigan holatda tazarrub bilan, tavba bilan, istig'for, duo bilan Allah taologa iltijo bilan o'tkazsak, inshaalloh qadrini topgan bo'lamiz. Xatmda inshaalloh oxirda duo qilinadi. Duo qilinganida yuqoridagi hadis aytilganidek aniq ijobat bo'lishiga ishongan holda ham qalbimiz bilan, ham tilimiz bilan birgalikda qo'shilib, amin deb turamiz. Faqatgina bu yogda qilingan duan o’zi bilan kifaylamasdan Allah dalovda nima so’rovlarimiz bor Nima tilagklarimiz bor nima hojatlarimiz bor qalbimizdan o'tkizib Allah daga yolvorib yaali iltijot tur ilsizlar Undan tashqari bu joyda duo qilindi bo’ldimez Uga borgandan keygin ham ahlimiz bilandir yoki o'zimiz bir hali joy cay namoz ustiga o'tiribmi mana şu hatm quranning fayzini davom ettirgan holda bu hatm qurondan keyingi duoni ijobat bo'lishidagi umidni so'ndirmagan holda yana duoga kirishib Alloh taoladan so'raydiganlarimiz so'rab olinglik duo qilarkanmiz xayolimiz har yoqda turmasin Kimdan nimani sorayapmiz? Kimga iltijo qilyapmiz? Kimga duo qilyapmiz? Bir tasavvur qilib, xushu, xuzuv bilan, qalbi hozirlik bilan duo qilishlikka harakat qilaylik. Qo'limizdan kelganicha Qadr kechasida azizlar Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qilib qo'lishga harakat qilaylik. Agar Qadr kechasini xayr-barakotidan nasibador bo'lsak, dunyo va ohiretni hamma yaxshiliklarga ega bo'lamiz inshaalloh. Qadrdan mahrum bo'lgan odam hamma yaxshiliklardan mahrum bo'ladi nauzubillah. Shuning uchun qadrini qadriga yetishga harakat qilaylik. Va bilan bir qatorda azizlar duo qillar ekanmiz. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam sizlarni biringiz oziga yaxshi ko’rganni bir mumin biroderiga yaxshi ko'rma güncha u mukammal mumin bo’lmaydi deganlar Qayncha qancha duoga e, muhtoj radardarlarimiz bor hojatmanlarimiz bor boshga mushkul tushgan azlarimiz bor kasalxonada dur uylarda dur de mor yotganlarimiz bor muaffirlarimiz bor anaashlarini ham bir eslab doolarimizda yo’xlab qo’ysak yelkamizda farishtada valakamithu zalik deb inshaalloh duoyingimizni o'zimizga qaytarib turadi. Alloh subhanahu va taolo yana bir bor so'rab qolamiz, bu kechani hammamizga xayrli, barakotli qilsin. Bu kunda qilgan, qilmoqchi bo'lgan duolarimizni dargohida de, mustajob aylasin. Assalomun aleykum. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, أكبر اشهد ان لا اله الله اشهد أن, أن, ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله على الصلاه هيا على الصلاه هي على الفلاح هيا على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله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 غُبَّ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي ليلة القدر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 أما طلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 الله اكبر الله الله اكبر سمع الله لمن حمده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 الله اكبر الله الله سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر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 راوحنا ناصر الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان الحمد لله رب العالمين الرحيم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 لّامين والسماء اذا ت البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود اتي لا اصحاب النار ذات الوقود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 فَلَ مَاذاَابُ جَهََّ مَ وَلَهُ مذاَابُ الحَريقَ إَِّينَ آممَنُوا وَعَامِل الصوَّالِحاتِ لَهُ جََّّات لَ جَنَّّةُ تَجرِي مِن تَ تحتتِهَا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 هل اَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِم مُّحِيطٌ بَلْ هُوَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 وَالسَّماءِ وَقارقَ وَمَا أَدَ رَكَ مَ الطَّارقَ أَن جَمُ الثاقِبَ إِن كُُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حافِعهُ فَيَظُولٍ إِ سَانُ مِم خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَصْرٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا الرجع وَالْأَرْضُ إِذَا الصَّدَعَ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمن يملك الكافرين امهلهم رويدا الله اكبر سمع الله لمن حمده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 دولين سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فَجَعَلَ لَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّمَا مَا شَاءَ الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ذَكرِر إِ فَعَتِ الذِكْرىَ سََذذكَّرُ مَ يَخشَ وَيَتَجََّ بُهَ الأشْقَ الذيذ يَصْلًَا رَلكُ برَاب ثمَُّ لا يَموتُ فيِيهَا وَلَا يَحَ فَأَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إ هذا في الصح في القول صح في إ مموس الله سم الله لن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 صراط الذين أنعمت عليهم غير, عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً تُسْقَى من عين آنية لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة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 كِن انما انت مذكّر فذكّر انما انت مذكّر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذاباً أكبرا إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اللهُ أَكْبَر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 لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت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 Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki yawm al-Din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Siraat al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi إِلَّا ghala al-dallin illa Yatasa alu na'anil mujirimi na maasa laka kum fi saqar qaloo lamnako minal musallin walamnako muta'imul miskiin وكنا نخوض مع الخائضين وسيرت الجبال فكانت سرابا وإن الفجار لفي جحيم Yaslawnaha yawmad-din wa annahum anha ghaibib wal fajri wa layalin 'ashri wash-shaf'i wal هل في ذلك قسم الذي حجر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 وَفِي الْعَوْنِ ذِ الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عذاب inna rabbakal bil mirsad faman insanu idha mubtalahu rabbuhu fa akrama fa akramahu wa na'amahu fa وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلَّا بل تُكْرِمُونَ الْيَتِينِ وَلَا تَحَادُّونَ عَلَى طَعَامِ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 وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُدْ ذِكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ عَذَابَهُ يَا أَنْ يَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ إِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي Аллаху акбар. Смиа Аллаху лиман хамида. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmi Ad-Deen Iyaka na'abudu wa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 لا اقسم بهذا البلد وان تحلوا بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد اي حسب ان لا يقدر عليه يقول أهلكت مالاً لبداً أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه فَلَقْتَحَ مَا الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ فِي مَسْغَبَةِ يَتِي مَنْ ذَا مقربة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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُصْطَدَّةٌ اللَّهُ أَكْبَر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ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 As-salamu alaykum wa rahmatullahi. As-salamu alaykum wa rahmatullahi. Allahu akbar.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 وَأَرْسَلَ الْمَارِدُ بِعَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسِي وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا كذبت ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا بِ بَعثَ أَشْقَهَا فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللََِّا قَتَ اللَِّ وَصَقُهَا فَكَذَّبُهُ فَقَرُهَا فَدَندَمَا عَلَيهِ مْرَبُّهُ بِذَن فَدَمْدَمَ عَلَيْهِم رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقُبَاها الله أكبر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 وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَاوَتْ اتَّقُوا وَصَدِّقُوا بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسَّرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى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 има له يتزكى وما لا احد عنده من نعمت تجزا الا بتغى ارب الا بتغى واجهه ربه الاعلى والله سوف يرضى الله اكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر. <laughs> Allahu akhna'u Allahu akhna'u Allahu akhna'u السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رمضان تجلا وابتسما طوبال العبد إذا اتنمى <تصفيق> رمضان تجلى <تصفيق> وابتسما طوبال العبد إذا اتنمى أرضى مولاه بما التزما طوبال النف بتقواها رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح Ramadhanu manarul ikhlasi Tasmu bin nafsi limawlahaa Ramadhanu tajalla wa abtasamaa طوبال العبد إذا اتنمى رمضان تجلى وابتسمى طوبال العبد إذا اتنمى أرضى مولاه بمن تزمى طوبى للنفس بتقواها طوبى للنفس بتقواها مولى يغفر كرما وارحم فسواك إلها لا نعلم مولى يغفر كرما وارحم فَسِيَ وَكَائِلَهَ لَنَعْلَم صَنِيعَ عَلَ طَاهَن مُعَظُم مَنْ هَدَى الأُمَّةَ مَنْ سَادَ الأُمَّةَ وَهَدَاهَا رَمَضَانُ تَجَلَّى وَبَتَسْمَا طوبال العبد إذا اغتنمى رمضان تجلى وابتسمى طوبال العبد إذا اغتنمى أرضى مولاه بما التزمى طوبال النفل sib intao com a Alhamdulillah, Rabbil al العالمين Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawm, D-Din. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ihdina s-sirata غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضحى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 وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضُعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِن نَعَعرصرًا إِن مَعَ الْسر يصرَ فَإِذاَا فَرَ تَثَصَدَ وَإِلَ رَِّ كَثَ غَاب اللهَّ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 Allah wa akbar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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق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 إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى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 ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر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 Siraqa al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim ghayri al لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفاجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر ال <laughs> Allah ال Allah ال Allah السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الحنان المن سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموسوف بالغفران الودان شهر رمضان الفراق الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار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 لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.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 عنفا او يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذانك دين القيم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم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 جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحت الأنهار جنات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 يا الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد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 و الن ين القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفرش المبثوث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 فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثمَُّ كَلَّ سَوفَ تَعَمون كَلَّ لَ تَعَمون ع المَيَقين لا تَروونجَخم ثمَُّ لَ تَرَوونه عنَ الَقين لتسألن يومئذ عن النعيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر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 وَِّ وَعَصَف إَِّ الإِ سَانَلَ فيِي خُص إِ الذيينَ آمَنُ وَامِلُ الصَّ حكِ وَتَوَصَ لتَوَصَو بِوَبل وَِلُِكُلِّه مَزَتُِّ مَزَمَّ جَمَ مَالَ وََّدًَا يَحسَبُ أََّ مَا لَهُ أَخَُّدًا كََّ لَ يُ بَذَنَّ فِي الحُقَامًَا. وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد مومة الله اكبر الله يا سمع الله لمن حمده الله اكبر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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي Senne lana qiyameh-shahri Ramadhan Allah Subhanehu ve Teala ge hamdu sanalarımız bursun Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam ge durudu salavatlar bursun Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu Muhterem ustazlar, Ahl-i Kur'anler, Aziz din kardeşler, Kur'an muhlüsleri Berçelerin gizge, bugünkü keçeler yana birbar mübarek bursun Allah sümhanehu ve ta'ala bu keçeden aladiyan feyizimiz, berekatımız, sevaplarımızını mulkul kılıp ata eylesin. Mescidimiz İmam Hatibleri, Muhterem İsmail Can Damlamiz, hizmet seferi bilen, bir Katar ahli ilimler bilan bir gelikte, Türkiye devleti de bulup kalgerleri, tüfeyli. Bugün siz bilen bizni aldığımızda hazır, o kişi hazır bulanmediler. Oleykin berçelerin gizge, Salam yolle geldiler, dua yolle geldiler. O kişiden biz hem dua, dua aldık. Bugün hatmanada özgiz bursangiz yaşlı bulerdi. Ramazan'ın birinci günüden ta sefer günü geçe. Şu cahide her günü bizi başbolup dua kılıp turgendiler. Tekin hizmet seferi mukaddem koyulup o kişi seferge çıkartıp kaldılar. İnşaallah gaybana duada buladılar. Biz hem o kişinin hakları da duada bulamız. Allah o seferlerin bir hatar. maqsadlarini xosn aylasin. Muhtaram azizlar, hozir siz bilan biz ham zamon, ham makon, ham amel fazilatlari jamlangan bir maqomda turibmiz. Zamonning ulug'ligi shuki, Ramazon kechalarning oxirgi 10 kechasining hammasi ham boshqa kechalardan afzal hisoblanadi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de kasem içken وَلَا يَالِينَ عَشِر On keçeye kasem Ekster müfasirlarımız sözlerge göre Allah kasem içken on keçe Manasur Ramazan'ın ahirge on keçesi Allah subhanahu wa ta'ala bu on keçeye bekariye kasem içmeden özinin nazlede şu on keçenin makamı yüksek bu geneden fezileti büyük bulgeneden onun ani osha fazilatini siz bilan bizga oqtirish üçün 10 kecha qasam ichgan. Agar mana shu 10 kecha ichidan Qadr kechasiga to'g'ri kelib qolinsa, endi u eng afzal kecha. Ramazonning 10 kechasi yilning kechalari ichida eng afzal kechalar bosa. uning ichiga yashiringan Qadr kechasi Qadr kechasi Osha 10 kechaning eng afzali hisoblanadi. Ana shu etbardan ana shu bu inshaalloh Qadr kechasida umid qilamiz. Kechalarining eng afzali bo'lgan Qadr kechasi eng ulug' zamonda hozir siz bilan biz jamlanib turibmiz. Eng ulug' makon. Rasulullohga sollallohu va sallam aytdilar, joylarning eng ulug'i Allohning baytlaridir. Masjidlər yer uzining eng ulug' mekanları hesablanır. Demek eng en uluğ mekanda, siz bilin biz hazır cemlani tülübümüz. eng uluğ amallardan biri hatmi Kur'an'da cemlani tülübümüz. Rasulullah sallallahu aleyhi sallatu vassalam öz hadislerde ayit Ey e Allah'ın rasulü eng afzel amal qays edil surajken. Şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi Bir işini tugatib, yana yo'ldan kelib, yana qaytib yo'lga chiqish deganlar, ya'ni deb izohlaydilar. Ya'ni hatm al-Qur'onni yetkazib, yana hatm al-Qur'on boshlab qo'yish. Rasulakimiz alayhis solatu vasallamdan Anas bin Malik roziyallohu anhu rivoyat qilganlar: "Ainda hatmil Qur'on dustajabud da'va." Qur'on hatm bo'lgan paytda duolar qabul bo'ladi. Kur'an-ı Kerim Allah subhanahu wa ta'ala'nin mu'ciz kelami. Rasulullah kem aleyhisselam eittiler. Allah ke onun özden çıkkan narseden göre yahşiraq vasile yok. Allah kem aleyhisselam emelimizin vasile kiles. Allah kem aleyhisselam mümkün Rasulullah kem aleyhisselatu wassalam Allah'ın habibini vasile kiles. Yine vasilenin türleri var. Lekin Allah ke, vasiyla qilinadigan yani Allohga eng vasilasi maqbul vosita bu Qur'on ekan. O'zidan nozil bo'lgan Qur'onni hatm qilib Allohni o'ziga vasila qilib duo qilinadi. Bu ham eng ulug' maqom. Imom Buxoriy rahmatoullohi alayh Ramazon oyida har kuni saharlikdan keyin hatm boshlab iftorga to'yatar ekandir. Iftorning duosi bilan hatmning duosini jamlar ekandir. U aytar keladiki İftar vakti dahem dua kabul, hatmi Kur'an dahem dua kabul inşallah. Hazır ana öşende bir dua kabul buladigal makamda tulipimiz. İçimizde cüda köpçeligimiz, cüda e, ekser cemaatimiz, Kur'an-ı Kerimini baştan ahir geçe meneşucayda Sami'ye bulup eşittiler. Tin lavucu qare kerbih saplanet. Her birimiz bitaden hatim yetkizgendik biz hazır. İnşallah. Yani toluq eşitgeller, hazır hatim yetkizgendik. Balki xusu huzuusu balam bosa yetkizgandan qoridan kop sababb allishi mumkin Ana şimdi makamda turimiz inşallah hazır bir tasbeh qoldın 2 tasbe qoldın 2 tasbi e, bir q Bir tas qal Bir tasbe inşallah du q açamiz be vada tas tilavatni tuyati boq namamazni yaküllla baq inşallah tasbihdan song duya qol açamiz. Bir kançe hatım qu'anlar var ondan taşqarı ayarlar tamameden yüzden artı hatim yetkezilgen Uular özlar yüde yetkezgen hatmlerini ham dualarga bizni ham şeyrik kılımış nytlri baraken Y bir bir adaımızın ogulları hatim hatım qyan ekenler Allah mızga uzak omur salamatlik birsin ogğullargi kemallat birsin Y cüeküp hatim Kur'an yetkizgen kişiler mana yani onlar hatım Kur'an'ı yetkezyenlerini etişy Üç yüz. Üç yüzden artık hatimla hazır. Bana yani şu içimizde oturyenlerimizden bir kançaları tayarlayıp geyenler. İnşaallah. Bitti hatim özü dua kabul, kabuliyeti ki inşaallah sebep. Müslümanlar cemlilerin dua kısa dediler Resulullah Kemal Aleyhisselam. Bir kişi dua kılıp amin deyip durse Allah onu rad içiçten hayal kıladı. İcabet buladı. Şimdi hatim Kur'an'da adette sünnetteki yiyen dualar var. O şey dualarını Arabi isi hem kılın dedi. Ustazlardan şuna katalım bu Köpçeligimiz o dualarini bivasa tüşünmestikimiz mümkün. Lakin dua kılıçı hemen nezarda tutup dua kılsı. Hemen nezarda tutup dua kılsı. Dignatçılar amin. Allah icabet kıyın dep tursi inşallah hemen hakkımızda dua kabul bul et. İnşallah arkasından özümüz anlatılımızda bir dualarini ham kılemiz Allah subhanahu ve ta'ala berçelerimizden özü kabul eylesin. Ahirgi Katarda ki cemaatimizde Ahirgi Katarda ki kişiler deyidilir hanaqahtta Rükuu kılmeyi Sacda ki mesela namazı ukuşi yaptikken yani, Bola uredinmediği işte Aşağı aldı ki sef, onları aldı ki bir kiti sef sel aldı ki sürülse hemen o gül yakaramazdan Sel azgini ziçilasik Öşte bir sef hem inşaallah hiineli bosa hem sacda rükuu kılarsak edik Agar cüdi imkanı bu mageen peyit de yedde, aldık, adam e Işara bilen buzsa, hem seyircil rükle kılıç kereyi buladı elbette. Tek türücüsünü öz bilen namaz türücüsü bu miydi? İnşallah Allah hatmi Kur'an'da hamamız kalbimizden Allah'tan sonra mahşub olgenlerimizi sorap iltica kılemiz ve hamamız birgelikte soru ediyen sorularını ham kılemiz. Allah Subhanehu ve Teala özü kabul eylesin. Hı?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 جَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِلَى فِهِمْرٍ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم وَلَا يَحُبُّ على طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ إِن اعطينا كاوسر فصلي لربك وانحر ان شانئك والمبتر الله اكبر الله سبحان الله الله لمن حمده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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبر وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم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 في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله صمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَأَعُوذُ بِرَبِّ فَلَقٍ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ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 Илаҳиннас мин шаррил васвасил хас нас аллази ювасвису фи судури нас минал джинnati ван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 الَّذِي أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما غيب وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم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 سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت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 سبحان الذي العزه والعظمه والقدره والكبرياء اي والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت صبح ق ду сур ربنا ورب الملائكه والروح لا اله الا الله نستغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من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 لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه ولك الحمد على ما وفقتنا لإتمام القرآن وتلاوة كتابك العزيز اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والنار حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق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 وقرة أعيننا محمد في الملأ الأعلى وفي كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وإليك حاكمنا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 والعباد عبادك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من المقبولين في مقامنا هذا وأن تجيرنا من النار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 وجلاء أحزاننا وشفاء أسقامنا وذهاب همومنا وذليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين اللهم جعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم وجعلنا عند ختمه من الفائزين اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاءة اللهم انقلنا بالقران الكريم من الشقاء إلى السعاده اللهم انقلنا بالقران الكريم من الشقاء الى السعاده ومن النار الى الجنه ومن السخط الى الرضا ومن الفقر الى الغنى ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضلالة إلى الهداية ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كله يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا اللهم اجعله لنا شفيعنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وَتَوَنَا فيِي مَْ تَوَّيت وَبارَِك لنَا فيِي مَا عطَيت وَقِنَا بِرحمَتِكَ وَصِفعَ شَرَّّمَا قضَيت فإِنكَ تَقضِي وَلَا يُقضَ عَلَك إنِهُ لا يَذِلُّ مَوَّلَيت وَلَا يَعزّ منَنْ عاديت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجى ولا منجى ولا ملتجى منك إلا إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا بصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وَجْعَلِ الثَّأْرَ عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَجْعَلِ الثَّأْرَ عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا تجعل عَلَى مَنْ عادَانَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأمن ديارنا وديار المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين من المسلمين واقضي الدين عن المدينين من المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولاها اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والاكرام لا حول ولا قوه الا بك برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أحدا من خلقك وكلنا واليا وناصرا وحافظا ومعينا ومؤيدا وكل مؤمن ومؤمنة في الدارين حسنة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل خير والسلامة من كل اثم لا تدع لنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسره ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إخبات المخبتين وإخلاص المخلصين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا وقلبا سليما ولسانا ذاكرا شاكرا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفون كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء والسمعة وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونسألك من الخير كله عاجله وآجله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 ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Rabbana ighfir lana veli ikhwanina lezine sebequna bil iman vela tecaal fi kulubina gillen lillezine amanu Rabbana inneke raufur rahim O herdi ya Rab O zindan özge ilah yok Ya Rab O zindan hamdu sanalarımız bulsun Ubora kechalariga bizlarni muvaffaq qilding. Ya Rabb, o'zing buyurganingdek, o'zing bashorat berganingdek, o'zingga tazarrruq bilan, muhtojlik bilan qo'llarimizni ochib o'zingga iltijo qilmoqdamiz. Ya Rabb, o'zing va'da qilganingdek, duolarimizni ijobat qilgin. Ilohiy gunohlarimizni mag'firat aylay. Rab, sen bizni ne'matlar bilan sirop qilding. Biz esa gunohlar bilan javob qaytardik. Gunohlarimizni e'tirof etamiz. Ayiblarimizni e'tirof etamiz. Yarab, zohiru va botin, oshkor va maxfi, qasti noqas qilgan gunohlarimizni o'zing kechirgin. Yarab, o'zingdan o'zga gunohlarimizni kechirguvchi yo'q. Günahlarımızda keçirişte senge bir ziyan yok. Günahlarımızdan seni mağfiretini elbette ki Ya Rab, özgün günahlarımızdan mağfiretini eylegin. <gülüyor> Günahlarımız çirkin, hayatımızdan ketkezgin, kalplerimizden ketkezgin, rahmetinden qaytaradigan ediyen günahlarımızdan özgün ketkezgin. <gülüyor> Bizni balalarga yolukturay etken, günahlarimizni özinketkezken. Ya Rabberçya Müslümanlarini günahlarini özinketkezken. Atalarimiz bizni bakaman deyip, analarimiz bizni bakaman deyip, günah kılgen dur. Ya Rabberçya Müslümanlarini günahlarini özinketkezken. Ya Rabberçya Müslümanlarini ular <Gülüyor> bizga rahim qilganlardek ularga o'zing rahim qilgin. Ya rob ularni ham bizlarni ham dozoqdan azod bo'lganlardan aylagin. Jannatinga musharraf bo'ladiganlardan aylagin. Diydoringga mehmon bo'ladiganlardan aylagin. Ya rob ustozlarimizni mag'firat qilgin. yaqinlarimiz, hech aqrabolarimizni mag'firat qiling. Barcha bizlardan duo o'milida bo'lganlarimizni mag'firat qiling. Ya Rabb, hatmi hatni Qur'onlarimizni o'zinga vosita qilib so'raymiz. Azizlarimiz 5 milyon istig'for yetkazgan, Ya Rabb, uni vosita qilamiz. O'zingga bo'lgan zikrlarni 10 milyon adadga yetkazib Duayda kol açıptırmaktamiz. Rasulünge ayetken salavatlarını 60 minge, 61 minge yetkezdiler. yarab Rab, şu bu amellerimiz, Hamas seni kuvvetin bilen mi oldu? Seni tavfikin bilen mi oldu? Kereminden ümit bilen senge vesile kılamız. Yarab Ya Rab, hatma Kur'anlarımız yo zikirlerimiz niyuh, salavatlarımız ni Ularla ada etçide kemçiliklerimizni affu mağfuret Bularga biradiyan acirlerin, savaplarigini köpeytirib birgin. İlahi bu aciru hasenatlarini, hammemiz namimizden. Avala habibimiz, muallimimiz, ustazımız, ilk ustazımız, peyhamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem getkezgin. Uzatke salavatlarimizni getkezib. Bizlarga salom qayg'ichining nasib ayilar. Ozoqning hurmatlaridan duolarimizni ham qabul aylagin. Yarob Ozoqning ola ashoblari, tabiin ulamolarimiz, mujtahid imomlarimiz, qiroat ustozlarimiz, tasavvuftagi mashoyihlarimiz, shariatning dinining kalomini bizgacha biz yetib kelishda xizmat qilgan, ilmi bilan dur, puli bilan dur, xizmati bilan dur. qisla qo'shgan barcha azizlarimizni yo rabb bu savoblardan bahramand aylasin. Hamalarimizdan o'tgan ota-onalarimizni, pesh aqribolarimizni, bizda zimnamizda haqqi bo'lib duodan umidvor bo'lganlarimizni, hatmi Qur'onni yetkazgan qori-qoriyalarimizdan umidvor bo'lganlarni, yonimizda qabrstonda yotgan barcha iymon ahlilarini alal xusus ustozimiz, shayximiz, mehbubimiz Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf rahmetullahi aleyh rullalliyy. O zatini ata aneleri, ustazleri, o kişiden dua umirde bölgeller ruhlarını özini beharament eyle. Ya Rab, o zatini yahşilikleri, dini bölgeller ihlaslari Ya Rab, güvahmız liyimizini kabul eyleginu. Bu gün o huzurlarda bölgellerken bu dualer, hatmi Kur'anlerden derecatlar yana ham yükselip, ajrlar mukofotlari bizni nomimizdan yana ham köpeyşini o'zing nasib aylagin. <gülüyor> ya Rabb, biz hayotlarimizni, qalblarimizni Qur'on bilan munavvar aylagin. Yüzlerimizni munavvar qilgin, ko'zlarimizga Qur'ondan ziyo bergin, Qur'ondan tanamizga sihat bergin, ruhlarimizga quvvat bergin, aqlimizga, idrokimizga quvvat bergin. Ilohiy Qur'ondan bilmaganimizni o'rganishimizga tavfiq verir. himmat bir hidayat bir imkoniyatlar bir ilahi qur'andan unutkarlerimizni yadimizga sol uni kechayi küduzlarda tilovat qiladiganlardan ayla o'zlarimizni ham zuryatlarımızni hamkalaingga muhabbat qiladiganlardan et unu sevb oqiydiganlardan et unga amal qiladigan uning shafaatga muvaffaq bo'ladiganlardan et Ya Yarab qu''ani Kerim Hidayati bilan bizlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qil. Qur'on sharafati bilan bizlarni sharafatlantir. Qur'on ikromi bilan bizlarni dunyo va oxiratda o'zing mukarram aylah. Barvar diyoq Qur'oni Karimga e bo'lgan bog'liqligimiz, unga bo'lgan layoqatimiz, iqtidorimiz, muhabbatimizni ziyoda qil. So'ngi nafasimizgacha karomlingdan bizni ayirmagin. Uning tilovatidan bahramand etganingdek, uning manalardan ham bahramand et. uning ma'nolaridan bahramat etganingdek, uning amallarini oson qil. Borbardir yo'la Qur'oni Karimga amal qilib, ikki dunyoda saodatga erishish baxtini hamma-hammamizga o'zgina nasib etagin. Ya Rabb, Qur'oni Karim barakotidan, hatm-i Qur'onlarni vosita qilib o'zingdan so'raymiz. Ichimizda hojatonlarimiz bor, hojatlarini ravon aylagin. Hammamiz senga muhtojmiz. Ya Rabb, hojatlarimizni ravon aylagin. O'zingdan o'zgaga muhtoj etmagin. Göz açı bilgünce hem öz halimizge teşlep koymakin. Yarab Rab, içimizde hacetmenlerimiz ne hacetlendi revan eylegin. Başge müşkül çükerlerimiz var, müşküllerge kuşay iş birgin. Özinden özge müşkül kuşadımız yok. Ya Rab, içimizde beymarlarimiz var, yakıllarimiz arasında beymarlarimiz var, ahıllarimiz arasında beymarlarimiz var. Ya Rab, berçe berçelerimizde beymarliklerimizge özgin şifai küllü Analarimiz, ehllerimizden bemarlarimiz, farzenlerimiz arasında bemarlar var. Canlantiriş bölümünde yatkerler duası olarak anlar. Ya Rab, berçe berçelerin bemarlikleri de şifa bir gün. Cümleden hacı anamızla Allah özün dertleri de şifa bir gün. Uzak il dua göylükte selametlikte eyle. Hamalarımızı, dua göylerimizin Allah özün başımızda uzak il sahi kılgin. Uların hizmetini kılip, raziliyengi eşit, erişiş bakhtana bizge özgün asan muvaffakı gyni. Barbar digara işlerge rivaçlara genelimiz bar. Barbar digara habbalarimizden dini, dini dünya işlerimizde özgün rivaçını bergin, hidayetini bergin, muvaffakiyyat bergin. Ya Rab, bizni tuğyange ketkezmeydi gen, bay, bizge tuğyange ketkezmeydi gen, baylik bir. Bizni özgün den gaflatiye koymaydi gen, sağlik bir. Qarzlarimizdan bizga najot ber. O'rniga farovonlik, kenglik ber. Musibatlarimizda bizga sabr ber. Sabrlarimizni dunyo va oxiratda o'zing mukofotini ko'paytirib ber. Yarab, baxt so'raganlarimiz bor. Farzandiga baxt so'raganlarimiz bor, Yarab, baxt so'raganlarimizga o'zing baxti, saodatli oila nasib et. Solihu va solihah juftli halollar ber. Solihu va solihah İçimizde farzan taleplerimiz bor Ya Rab, İbrahim aleyhisselam ge keksey gende farzan bergensen, Zekeriya ge na umid bol gende payag paya paya paya farsan bergensen, Ya Rab, İsa'nı atasız dünyaga keltirgen zat sen, Ya Rab, farzan taleplerimizni közlerge farzanlar bulan kuvanclar bir, onların terbiyesini özin kömekçi bul, Farzanlarge dua sorayimiz, Ya Rab, farzanlarimizni közümüz ye Eʼmonda islomda sobitligin, zamonning fitnasidan oʻzing asragingin, ularni hidoyatlarini ziyoda qilgin, ilmlarini ziyoda qilgin, ularning zamonini bizni zamonimizdan ham yaxshi qilgin, ularning hayotlarini bizning hayotimizdan ham goʻzal aylagʻin, ularning kamoliyatidan koʻzimiz quvonchga toʻlishini nasib aylagʻin. Barvarro yoʻroh, hammalarimiz qalbimizda oʻzingizdan soʻraganimiz Sonra mahçup olgenimiz, sorraşını bilmeyken yakçiliklerimiz var. Ya Rab, özünki dinki dünyası adetik, hammemizni müşerref eylegin. Barberdi Ya Rab, uluh keçelerde dualarimiz, icabat bir şub hakimagani halette, özünki ilticak olib sorayimiz. Barberdi Ya Rab, el yurtimizni tinç amalikik. Bütün İslam alameki tinçlik asudelikini birgin. barcha musibbatdagi mumun birdarlarimizni Allah musibbattlardandan o'zing artkin ularga sabr salvan o Faramanlik bir İslam mamlakatlari musulman mamlakatlarini ranaqti ittifaqçıgidan ko'zümüz quvanchga tolishini nasibaydi B bütün dünyaga tinchlikni bergin asudalikni bergin uruj bo'laytgan joylarga Allah ozing amanlik bir U yer zavafat etkenlarni Allah ozing iman bilan ketkarlarini rahmatiingi al yora yurtimizni tininch qgin halkimiz haytini faravan aylagin hamisha taraaqiyot sari hamisha hidayiyat sari sabut qgin halkimizni o'zingni razi qilagan halqlardan bolishini nasiib aylagin halkimizni vatanimizni tinchlikta asudalikda boshqarib turgan davlatimiz rahbarini muhtaram prezidentimizni Allah o'zing olib bariyatgan barsha xayırli işlarda muvaffaqiyatlarga erishtir dillardagi yaxshi niyatlardan afzallikka erishtirur. El yurt din xalq foydasida o'kishni sabit qilgin. O'kishni atrof egalariga ham yaxshi maslahatgo'ylar, yaxshi yordamchilarni ko'paytirgunu, ularni ham o'zing ham hammalarini el yurt g'amida qiladigan ishlarida Allah o'zining fath va nusrat bergin. Ba'doriyor adiyini idoramiz rahbarlari, mufti hazratlari, yana boshqa ahli ilmlarimiz vakillikdagi Dinimiz xodimlarini, parvardig'or hamma-hammalarini xulosu niyat bilan qilayotgan xizmatlarini qabul aylagin. Mukofotini ko'paytirib bergin. Dunyo va oxirat saodatiga musharraf aylang. Qilgan ixtlos bilan, diningga ixtlos bilan, muhabbat bilan qilgan xizmatlari samarasi ni avlodlardan ko'rishni nasib aylang. Parvardig'or, bizlarning ham ahli Qur'onlardan qil, ahli fazillardan et, eyliga, yurtiga sadoqatli iymonida sodiq mu'minlardan bo'lishini o'zing nasib aylagin. Xatmo Qur'on yetkazgan qorlarimiz, masjidda xizmatda o'tib turgan azizlarimizni Alloh o'zing iymonlarini salomat aylasin. Amallarini go'zal qil, barakotli qil, oqibatlarini baxtayr aylagin. Mana yani shu Ramazon ichi va shittimizda osudalik bilan ibodat qilishimiz uchun ichki ishlar xodimlari, milliy gvardiya yana boshqa qancha tashkilotlardan ko'ngilliklar xizmat qilishdi. Ya Rabb, ular sen uyining xodimlari kalomingga xizmat qildilar, mo'min bandalariga xizmat qildilar. Yo Rabb, xizmatlarini qabul ayla. Eʼmonlarini ziyoda qil. Ajrlarini koʻpaytirib ber. Hamisha yaxshilikda sobit qil. Olvorlar, Yo Rabb, oʻzing ularni oqibatlarini ham bəxayr ayilab, dildardagi yaxshi niyatlardan afzaliga erishtir. Oilalarga baxt saodat, taqvo ibodatni tugal qilib bergin. Ustozlarimiz, bir qancha ahli ilmlarimiz safardalar, qancha vatandoshlarimiz safarda ilm talabida safarda yurganlarimiz, tirishchilik haloligi safarni niyatda safarda yurganlarimiz, ya rob, Alloh ularni o'zing safarlarini bexatar qilgin, maqsadlarini hosil qilgin, o'zlarini ham, iymonlarni ham o'zingga amonat topshirdik. Ya rob, iymonlarni ham, o'zlarini ham salomat qilgin. Ahallari bag'riga, yurtlariga osoimon salimin, g'onimin kelishlarini Allah o'zing nasib aylam. Jumladan masjidimiz imomi xatiblari Ismoiljon do'lamiz. U kishidan birga bo'lgan barcha ustozlarning Allah o'zing safarlarini hayrli, barakotli bo'lishini nasib aylagin. Olardi yaro. Hammalarimizni yaqinlarimiz, ahillarimizdan duo so'raganlarimiz bor. Nima niyatda duo so'ragan bo'lsalar, xsab, sen ularni hisob hisobini qilib turibsan, ya Rob, mu'minni uminga g'oyibona qilgan duosini qabul etaman degansan, Ya Rabb, ushbu voqdalarga muvofiq ularni haqida qiladigan duolarimizni qabul ayla. Bizdan nimani umid qilgan, duo qilishimizni umid qilgan bo'lsalar, Ya Rabb, ziyodasti bilan ato qilgin. Bir guruh bobojonlarimiz xizmat qilib duo so'rashdi. Işte. Masjidimizda yana boshqa duo so'raganlar var. Ya Rabb, hammalarni qalblaridagi yaxshi niyatlardan afzaliga muvaffaq qilgin. Ba'zi Ya Rabb, mana o'z zikrlarini yetkazgan, hatm Qur'onlarni yetkazgan yigitlarimiz, xususan ayol qizlarimizni Alloh o'zining Qur'on yo'lda qadamlarini sabit qilgin. Ilmlaringizni ziyoda qiling. Qur'on xulqi bilan xulqlarini go'zal aylang. Qur'on saodatli sa hayotlarini saodatli qil. O'zlarini ham avlodlarini ham Qur'onni o'qib, uni sevib, unga amal qiladiganlardan bo'lish baxtiga muvaffaq qiling. Ya Rabb al alamin robbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban al nar. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmating kela. بيت <تصفيق> النماز الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضال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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم الضالين هو الخالق البارئ المصور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 الله أكبر الله أكبر Assalomu alaykum va rahmatulloh Assalomu alaykum va rahmatulloh Subhanallahi al-qudusi subhanallahi al-qudusi subhanallahi al-qudusi Allahumme la mani ni ma atayta, vela ma atayta, vela ma atayta, vela radda li ma qadayta, vela yenfe'u her caddi mink el caddi. Bu rada ya Rabbi min kecen hamamizge mübarek kıyin. Bizlerini kadir kecesini tabkerlerden kıyin. Uniyin feziletge müşerref kıyin. Ya Rabbi, hatmi Kur'an'larim, bu hatmi Kur'an'ımızda, bu Ramazan'ımızda bizüçün ahirgi Ramazan kıyin. Ahirgi hatim bu mokku kıyin. Yine uzak yiyin bana şunu der Uzihini beytinde, Uzihini kerameyini hatimler qilib Uzihini qurbat hasil kılışımızdan Allah'ı o'zing nesip eyle. Erverdi yara, içimizde ustazlarımız var, Man rahmatullah, kharbunlarımız geyirler. Yani başka ulgularımız, Allah'ı ularini, umrlarini uzun kılip, uzak ilhammamız ge dua göyelik de selametlikte eylegin. Erverdi yara, masjidimiz imam-ı hatibler, isma-i cendamlarımız ne, Allah'ı da dua kıl eyleik, seferlerini bir Hazratni ustozimizni işlerini davom ettirişti. Allah bizi muvaffakiyyat verin. Oyle geleden yahşi neticelerge Allah bizi eriştirsin. Örverdi Ya Rabu, bu masjidni kıyamet kece ibadet bülen, mu'mun muslimanlar bülen, ilim ziya nurini teretişi bülen abad burjini nasip Unga xizmat hizmet kılı, bunge hısta qoşuş bakhtana hammamizge Allah muvaffakiyyat. Rabbana aetina fi dunya hasana, wafil ahireti hasana, wakina azebe al-naur, wa sallallahu ala muhammadu alihi wa sahabihi ajma'inu Damla Rahmat duakı versin, agar Allah. Dua akı verin. amin. Allah ta'ala, halkiyyan cemuhatlarimizde, bu karekarlarimizde, halkiyyan yakin kita, bihrapta turub, Allah'u kala aminu. Sizi bizlerge ayet, maayyat harif, maharif, yetkide turyan, bu karekarlarin umurlarini uzun fiyyan. Parvarroga bularni zurriyatlaridan, urlardan ham siyoda ikki dunyo jannatining sozini kidergan qor ulamolarni chiqargin. Ota-onalarining ularga rahmati mag'firating olgin. Mana kelgan jamoaimiz Allohning kalomiga oshiq bo'lib, mashg'ul tashkilob til Qur'on tilovat eshitib turiblar. <gülüyor> bularni zurriyatlaridan ham kelib keldi. Parvargo'rim that is な pattern, Elegan. Solomon Kyan who referred ph brands toward workers as44, Masiyuki The Messiah verwants of paid하는 marriage. Allah. Allah. The reconcile they had tried for the end of the塔. For their sake, the conditions behind a messenger of them to the front of man, Atlantaraalanar lake to theосס, Ota-onamiz jannatni, hayim jannatni bergan, hususan dunyoga kelikka sabab bo'lgan mehribon onalarimiz bolalar kechalar beg'dar bo'lib, qo'llari beshigda, tillari zikrda suv sabadan ro'va ko'rmi. bizlarni boximizb hatto kimchililarq bo’gan besa Parvalga oroz, Sanna yolvaryonni so’ryimiz onalarni noxlarni bit maqprot aylagin. Apo etgan ularni azablamagan Parvalga ora 10 min dib tirgan barchalarimizda ota-onalarimizi jo’zaqa ho kim qmagin. Jannati oysha ononalarimizdan birga qgan, Potima ononalarni birga qgan. Xol vale hayotlarning umrlarini uzun qiling. Tepamizdan duo goy, nasihat goy, boshimiz tojimiz bo'lsin, Alloh muvaffaq aylag'in. Ya'ni yilga Alloh taolaga mana shu Xatom Qur'on barakati 11 oyga ziyoda qilib yurtimizda, oilamizda tinch, mana bu tinchlikni alada davom qiling. Har qir obad, pina balolaringizda o'ting, omanda saqlag'in. Farvariga hamamiz kalomingga oshiq bo'ling o'zing ishingga oshiq bo'ling muhabbatiga oshto qilib rizoligini ota qiling Alloh taoloning habidun va hu anhamar